أنا أولى الناس بعيسى بن مريم وذلك أنه ليس بيني وبينه نبي هكذا قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما قتلوه وما صلبوا، ولكن شبها لهم وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس وكهلا ويتعلمتك علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل إنه علم من أعلام الساعة إنه آية من آياتها الكبرى إنه نبي اختاره الله تعالى من آلاف الأنبياء لأجل أن ينزله على أمتنا في آخر الزمان سأل أبو ذر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كم عدد الرسل فقال صلى الله عليه وآله وسلم هم كذا وكذا وذكر أنهم آلاف من الرسل اختار الله تعالى من بين كل هؤلاء رسولا ليرفعه إليه ويظل في السماء ما شاء الله ثم إذا شاء الله تعالى نزل وقتل الدجال وصار هو حاكم المؤمنين ذكر الله تعالى عيسى ابن مريم عليه السلام في القرآن باسمه عيسى في عشرين موضعا وذكره باسم المسيح في عشرين موضعا أخرى نحن نتكلم اليوم عن نبي لنا به صلة لا نفرق بين أحد من الرسل كما نؤمن بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام أنه صادق كذلك نؤمن بعيسى وبغيره من الأنبياء كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل عيسى ابن مريم اختار الله تعالى له أن يولد من غير أب من أم فقط وجعل الله تعالى ذلك آية في الناس أمه مريم كانت امرأة طاهرة عفيفة وهي من أسرة صالحة طيبة وإذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرراء فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السميع الْعَلِيمُ فلما وضعتها قالت رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَا والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدُها بك وذريتَها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا أم مريم نذرت ما في بطنها لما حملت بها أنها تكون خادمة للمعبد المسجد الذي كانوا يصلون فيه يحتاجوا إلى خدمة عباده يحتاجون إلى خدمة فكانوا من صلاحهم اذا حملت المراه نذرت ما في بطنها الا يكون لها نفعا منه ابدا انما يكون لله فلما ولدت فاذا هي قد وضعت انثى وقد جرت عادتهم ان الذي ينذر للمعبد ذكور لقدرتهم اكثر على التعب والنصب والعمل لكن قالت ربي إني وضعتها أنثى وأنا قد نذرتها ثم أخذت مريم وأهي في مهدها وضعت في المعتد اختلف فيها العباد كلهم يريد أن يرعى هذه الصغيرة التي في مهدها يقول الله تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم اختلفوا فاحضروا ماءا في اناء واجتمع العباد من بينهم زكريا وهو زوج خاله مريم وكان لا يولد له ومريم قريبه له وامها زوجته فاراد ان يرعاها دونهم فاخذوا أقلامه وهي من خشب ثم اجتمعوا فألقوا الأقلام في الماء فآخر من يبقى قلمه طافيا هو الذي يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم فبقي قلم زكريا فكفل زكريا مريم منذ ان كانت في مهدها كفر زكريا مريم واخذت مريم تشب في صلاح وفي طاع لم تعرف منكرا ولا معصيه فهي ما بين عباد صالحين تسمع التلاوه وترى الصلاه كبرت مريم وصارت تجلس في المحراب كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا يجد عندها فاكهة الصيف في فصل الشتاء وفاكهة الشتاء في فصل الصيف فعجب قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب كان زكريا لا يلد له وقد بلغ من الكبر عتيا قد شاب رأسه ورق عظمه فلما رأى أن الله تعالى يخرق لها العادة بمعنى أن الله تعالى يأتيها بخلاف ما جرت عليه عادة الناس فهو يرى فاكهة الصيف في فصل الشتاء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 مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين ظلت مريم على عبادتها خرجت في يوم من الأيام وقد قضى الله تعالى وقدر أن يبعث إلى أهل فلسطين الناصرة وما حولها أن يبعث إليهم نبيا كان فيها يهود وكان فيها أقوام من بقايا دين موسى عليه السلام وكان فيها وثنيون ورومان أراد الله تعالى أن يبعث إليهم نبيا وأن يكون هذا النبي آية معجزة فالله تعالى قادر على كل خلق. ان شاء الله تعالى خلق من غير أب وأم كما خلق آدم عليه السلام وإن شاء خلق من ذكر دون أنثى كما خلق حواء من ظلع آدم فهي خلقت من ذكر من غير أنثى وإن شاء خلق من أنثى دون ذكر كما خلق عيسى عليه السلام من مريم من غير أب وربك يخلق ما يشاء ويختار عيسى عليه السلام قضى الله أن تحمل به مريم قال الله واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا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 قالت انا يكون لي غلاها ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله ايه للناس ورحمه منا وكان امرا مقضيا لا اعتراض لك ابدا وكان امرا مقضيا خرجت كعادتها لتقضي حاجتها وتعود إلى معبدها وإذا بها لما انعزلت عن الناس يكون أمامها بشر ليس من البشر من بني آدم لا بل هو ملك في صورة بشر نظرت إليه مريم قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا إذا أنت عندك تقوى وعندك خوف من الله فأنا قد استعذت بالله ولجأت إليه من شرك من ان تضرني فتولى عني اذهب إذا أنت تقي اقبل استعاذتي بربي واذهب وهي قد خافت وارتعدت من هذا فإذا به يبين أنه ليس من البشر أنا ملك نزلت من السماء إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أن يكون لي غلام كيف أحمل لست ذات زوج ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا لست امراه بغي أرضى بأن يقع علي أحد ليس زوجا لا ولم أكو بغيا فأجابها جبريل عليه السلام بما أعطم عليها قلبها وركد عليها حاله. قال جبريل عليه السلام لمريم إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس لنجعله دلالة أن الله قادر على كل شيء إن شاء خلق من غير ذكر وأنثى كآدم وإن شاء خلق من ذكر دون أنثى كحواء وإن شاء الآن يخلق من أنثى دون ذكر ولنجعله آية للناس ورحمةً من فالرسل رحمه للخلق ورحمه منا ولا يحق لك الاعتراض وكان امرا مقضيا قال الله والتي احصنت فرجها مريم فنفخنا فيه من روحنا وفي ايه فنفخنا فيها من روحنا جعله الله تعالى ايه للناس نفخ جبريل في جيب درعها نفخ وإذا بها يكون فيها بداية الحمل فحملته فانتبذت به مكانا قصياء حملت وجعل بطنها يكبر وهي تختفي عن الناس لا تريد أن يراها أحد خوفا من أن تسأل فلا تستطيع الإجابة وقد سألتها زوجة زكريا خالتها رأتها يوم قالت يا مريم أيوجد زرع من غير زالع يا مريم أيوجد صنعة من غير صانع يا مريم ايوجد بذر من غير باذر وكانها تعرض لها انك لست ذات زوج وانت امراه صالحه فكيف نرى بطنك على مثل هذا الحال مضت عليها تسعة اشهر وهي تتقصى عن الناس وتبتعد قال الله فاجاءها المخاض بدات معها آلام المخاض والولادة فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة خرجت وجلست تحت نخلة واتكأت على جذعها وحيدة ليس معها قابلة تولدها ولا أم تعتني بها قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا يا ليتني قبل هذا الالم الجسدي والمعنوي فهي تلد من غير زوج والناس سيسالونها من ابوه كيف حملت به من هذا الذي تحملينه بين يديك قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا والله كأني أرى مريم الآن تحت نخلة في بلدة الناصرة في فلسطين وقد اتكأت على هذه النخلة وهي تفكر كيف ستتعامل مع الناس ماذا ستقول لهم سيسألونها من أبوه ليس له أب إذن كيف حملتي به؟ إن لم تكوني امه فمن أم؟ يا الله يا الله كيف ستجيب على أسيلتي؟ يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا وجعلت تعاني آلام الولادة حتى ولدت فلما ولدته. قال الله فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا نهر نبع من الماء وهزي إليك بجذع النخلة جذع هزي تساقط عليك رطبا جنيا فكلي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 الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات إنها علامات بينات ودلالات واضحات نحن لا نعلم متى تقوم الساعة لكن الله تعالى قد نبأنا بشيء من أخبارها وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ببعض علاماتها التي تدل على قربها أو ربما وقعت قبلها بشيء يسير لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات وعدها النبي صلى الله عليه وسلم وذكر من بينها قال عليه الصلاة والسلام ونزول عيسى ابن مريم ونزول عيسى ابن مريم إنه دلالة من الدلالات التي تدل على قرب قيام الساعة بل القرب الشديد لقيام الساعة أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعيسى ابن مريم وأثنى عليه، وذكره الله تعالى في القرآن باسمه عيسى في عشرين موضعا، وذكره باسم المسيح في عشرين موضعا آخر، وقال عليه الصلاة والسلام أنا أول الناس بعيسى ابن مريم، وذلك أنه ليس بيني وبينه نبي، اختار الله تعالى عيسى من بين آلاف الرسل. لأجل أن يكون هو النبي الذي ينزل في آخر الزمان ليقتل الدجال ويقود أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا اختار الله عيسى بالذات؟ قيل لأن عيسى عليه السلام قرأ ما جعل أو علم ما جعله الله تعالى من الكرامة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فتمنى أن يكون من هذه الأمة. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن آخر الزمان قال منا من يصلي عيسى ابن مريم وراه نفخ جبريل عليه السلام في جيب درعي مريم فحملت بعيسى فلما اجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فانطقه الله فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ماذا تفعلين؟ فكلي من الثمر التمر الرطب واشربي من الماء من السري من هذا النهر الصغير وقري عينا واطمئن فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا أخذت مريم هذا التوجيه ولفت صغيرها فيما معها من خرق وحملته فاتت به قومها تحملوه قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون كان يشبهونها بهارون عليه السلام اخي موسى عليه السلام كان يشبهونها بهارون في صلاحها وتقواها وعبادتها يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وهي تحمل الصغير وهي امراه عفيفه قد احصنت فرجها ونذرت خادمه للمعبد نشات في صلاح وتقى وتسمع من يعرض لها انها وقعت في فاحشه يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيه لم يكن ابوك ليرضى ان يمسك احد فكيف يرضى بان يقع عليك بفاحشه وتحملي كيف وما كانت امك بغيه امك كانت امراه صالحه واذا كانت الام صالحه صارت بنتها مثلها فامك ليست بغي كيف انت تقعين فيما تحملين منه وهي تسمع هذا الكلام كمثل القذائف على راسها وتضم الولد الى صدرها ما كان ابوك امرا وما كانت امك بغيا فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا تكلمي انت اخبرينا تحيليننا على على صبي في مهده لينطق قال اني عبد الله اتاني الكتاب الانجيل وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت مباركا مع الفقير فاتصدق عليه مباركا مع المريض فاعالجه مباركاً مع المصاب فأهون عليه مباركاً مع الغني فانصحه مباركاً مع كل أحد وجعلني مباركاً أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا كأني أرى هذا الموقف لمريم عليه السلام مع نبي الله تعالى عيسى عليه السلام وهي تحمله إلى قومها فإذا الله تعالى يمتقه قال إني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا طيب وأمك هذه المرأة التقيه الصالحة وبرو بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولت ويوم أموت ويوم أبعث حيا قال الله ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أي يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون قال الله تعالى لعيسى عليه السلام كن وهي كلمته التي ألقاها إلى مريم كن جنينا كن ولدا كن خلاما كن فيكون وربك يخلق ما يشاء ويختار وإن كنت ستعجب من ولد وجد من بشر وجد من أنثى دون ذكر فاعجب إن شئت من آدم عليه السلام فإنه وجد من غير ذكر ولا أنثى وربك يخلق ما يشاء ويختار يقول الله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فادم هو كلمة الله قال له كن فكان وعيسى هو كلمة الله قال له كن فكان ربك يخلق ما يشاء ويختار فلا يجوز أن يقال إن عيسى هو ابن الله أو أن الله تعالى في آخر الزمان ينزل ولده كلا لا ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون كن فيكون ولا يخالف لله تعالى أمرا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا اد تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا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 عيسى عليه السلام ليس ابن الله وأول كلمة قالها للناس إني عبد الله ما قال إني ابن الله إني عبد الله ولو شاء الله أن يتخذ ولدا لاستطف مما يخلق ما يشاء ولو كان عيسى ابن الله لكنا نعجب لماذا اتخذ الله ولدا واحدا فقط ما دام أن فكرة وجود الولد موجودة عند الله فلماذا هو ولد واحد لماذا لم يكن عشر وعشرون وثلاث كلا بل الله تعالى واحد لا شريك له كبر عيسى عليه السلام وكان قد نطق فقط بهذه الكلمات بين يدي قومه ثم سكت فهو لم يكن يتكلم في بقية مهده ولم يكن وهو عمره سنة وسنتان وثلاث ينطق ويتحدث مع الناس لا وإنما هي كلمات معدودات أنطقه الله تعالى بها ليبعد الريبة عن أمه ولتكون معجزة له تدعو قومه إلى اتباعه كبر عيسى ونشأ كما ينشأ الصغار حتى أوحى الله تعالى إليه بالنبوه وجعل يدعو قومه وكان له عدد كبير من الايات والمعجزات واذا قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس وتكلم الناس في المهد وكهلا واذا علمتك الكتاب والحكمه وقال وإذ الله واذا تخلق من الطين كهيئه الطير فتنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله كان يخرج من الطين كهيئة الطير الطين ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله فالله هو الذي يضع الروح وليس عيسى وتبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله وإذ تخرج الموتى بإذن يحيي الموتى وكان يبرئ الأكمه يمسح على عينيه فيبصر ويمسح على المريض فتذهب عنه علية هكذا معجزات أيد الله تعالى بها عيسى كما أيد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بأنه مسح على ساق عبد الله بن عتيك وكانت مكسورة فقام ليس به بأس ووضع يده عليه الصلاة والسلام في ركوة ماء فنبع الماء بين أصابع قدرات لا يعني أن النبي الذي يعطيه الله قدرات على إخراج الماء أو شفاء الأمراض بمسح أو إبراء الأكمه والأبرص لا يعني أنه يكون رباً لا الله تعالى يؤيد من شاء من عباده بالمعجزة ذلك هو خبر عيسى عليه السلام في أن الله تعالى لم يتخذه ولدا لكن الله تعالى جعل له من المعجزات ما يثبت لقومه أني نبي مرسل جعل يدعو قومه إلى التوحيد إلى عبادة الله وحده لا شريك له وسمي بالمسيح لأنه كان يمسح على المريض بيده المباركة فيقوم بإذن الله سليماً معافى. جعل يدعو قومه واجتمع له الحواريون والأصحاب الذين كان لهم عنده مكان وتقدير وجعل اليهود يكيدون له لأنه يحارب ما هم عليه من فساد كان قد انتشر بينهم المخالفات في التوحيد والقمار والزنا والفواحش وكان عليه الصلاة والسلام بعث لإنكارها فجعلوا يحاربونه في كل موطن لاجل ان يصدوه عن ذلك حتى كاد له اليهود عند ملكهم ثم ارسل اليه الشرط لاجل ان يقتلوه عليه السلام قال الله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتبعوك فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا الى يَوْمِ القيامه اجتمع اليهود فقال عيسى لأصحابه من منكم من منكم يلقى عليه شبهي فيقتل ويكون له الجنة فإذا بشاب من بينهم يعزم على ذلك قال الله وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه فألقي شبه عيسى على هذا الغلام الشاب وصار من رآه يظن أنه عيسى عليه السلام لا يشك في ذلك أبدا ووضع الله النوم على عيسى إني متوفيك ورافعك الي الوفاة الصغرى النوم وضع الله النعاس النوم على عيسى ثم رفع من روزنة في البيت من نافذة من فتحة في البيت رفع عيسى عليه السلام إلى السماء أقبل اليهود إلى هذا الشاب ظنوه عيسى فأخذوه وصلبوه نحن نؤمن أن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء ولما عرج بنبينا صلى الله عليه وسلم إلى السماء مر بالسماء الثانية يقول عليه الصلاة والسلام فرأيت ابني الخالة ابني الخاله يحيى ابن زكريا وعيسى فسلم عليهما قالوا من هذا قال جبريل هذا محمد قال أو قد اوحي إليه قال نعم قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح رآه النبي عليه الصلاة والسلام بعينه ووالله لينزلن في آخر الزمان رفع وعمره ثلاث وثلاثون سنة، وسوف ينزل في آخر الزمان ويظل أربعين سنة، ثم يموت، عمره ثلاث وسبعون سنة. رفع عيسى عليه السلام وصلب اليهود هذا الشاب نحن نؤمن أنه ما صلب وما قتل. النصارى يؤمنون بأنه صلب، لكنه رفع إلى السماء بعد صلبه بثلاث. ثلاثي لاعب أو ثلاثة أيام، ثم ينزل في آخر الزمان. أما اليهود فيقولون صلبونتها ولا ينزل البدن. والذي أخبرنا الله في القرآن أنه سينزل. إني متوفيك ورافعك إليه. وقال الله تعالى عن عيسى وإن ولمَّا ضرب ابن مريم مثلا إذا قوم كمنه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أمهو ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل ثم قال الله عن عيسى وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها فلا تمترن بها وإنه لعلم وفي قراءة وإنه لعلم علامة من علامات الساعة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 نعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل ثم قال الله وانه لعلم للساعه فلا تمترن بها انه لعلامه للساعه ان عيسى عليه السلام له نزول في اخر الزمان يكون علامه على قرب قيام الساعه على قرب نهايه العالم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 فصيقه ممن في السماوات ومن في الارض وربك يخلق ما يشاء ويختار لها علامات تقع قبلها منها نزول عيسى ابن مريم عليه السلام اختاره الله تعالى من ضمن الانبياء لينزل اخر الزمان ليقيم الله تعالى الحجه على بني اسرائيل انه ليس ابن الله بل هو عبد من عباد الله نبي مكرم مرسل له عند الله مقام رفيع إنه عيسى عليه السلام ضرب الله تعالى لأمتنا مثلا في الإنجيل ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فازره فاستغلط فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار قرأها عيسى عليه السلام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 عمران بيت المقدس خراب المدينة أو قال خراب يثرب وخراب يثرب خروج الملحمه وهي المعركة العظيمة بين المسلمين والنصارى التي يكون قائد المسلمين فيها محمد بن عبد الله الحسني العلوي المهدي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 ثم يقيمون الصلاه يصلي بهم المهدي ثم يخرجون للقتال اما النصر واما الشهاده فلا صبر لنا على هذا الحصر في هذا الجبل فيلقي الله تعالى عليهم ظルメ شديده فلا يرى بعضهم بعضا حتى ان بعضهم يخرج يده فلا يراها واذا عيسى عليه السلام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 وقد وضع كفيه على اجنيحه ملكين يحملان اذا طأطأ رأسه تحدر منه كمثل الجمان اللؤلؤ وله شعر املس وهو عريض الصدر وهو مربوع من الرجال ليس بالطويل البائن ولا القصير المتدني معتدل في بنيته احمر احمر يميل الى البياض هذا وصف ينزل من المناره البيضاء على المناره البيضاء شرقيه دمشق ثم ياتي حتى يدخل على هؤلاء المحصورين وهم في ظلمه القاها الله عليهم فإذا كشفت الظلم نظر فإذا عيسى عليه السلام بين أيديهم عليه لامه الحرب أقبل مقاتلاً مجاهداً فيمسح عيسى عليه السلام على وجوه هؤلاء الذين ثبتوا على دينه وتمسكوا بعقيدتهم ولم يلتفتوا إلى خزعبلات الدجال ولا إلى سحره وهم قلة صالحون قد ابتلوا وفارقوا أهلهم وديارهم وهم على مثل هذا الحال يقبل عيسى عليه السلام فينظر إلى وجوه قوم صالحين فيبدأ يمسح وجوههم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 ويلقي الله الخوف والرعب في قلوب جند الدجال يقول عليه الصلاة والسلام حتى إنك لترى اليهودية الأقول الشروب بيده السيف يرتعد لا يجرؤ ان يضرب به فيأتي المسلمون ويهزمون إذا رأى الدجال عيسى عليه السلام فر حتى يصل إلى بابلد في فلسطين والدج وعيسى عليه السلام وراءه والدجال يفر والمؤمنون مع عيسى والدجال يفر من عيسى لا يريد أن يواجه ثم يقف الدجال ومن شدة الرعب يبدأ كأنما يذوب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 يبلغ حيث يبلغ طرفه ان كان يرى على بعد مئة متر مائتي متر ثلاثمائه متر فانه اذا التفت يمينا او يسارا يرى ذلك فنفسه يبلغ كما يبلغ طرفه فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه الا مات عيسى عليه السلام لا يحل لكافر وقت نزوله يجد ريح نفسه إلا مات يقول عليه الصلاة والسلام إن الساعه لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات الدخان والدابة وطلوع الشمس من مغربها والدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ويقول عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيده لينزل لنا عيسى ابن مريم حكما عدلا ماذا يفعل قال فيكسر الصليب الكذبه التي عاش عليها النصارى مئات السنين ياتي عيسى ليدحرها لماذا تعظمون هذا الصليب لماذا تعلقونه على صدوركم لماذا تجعلونه شعارا لدينكم لماذا ترفعونه على كنائسكم لماذا لا علاقه لعيسى بهذا الصليب اصلا الذي صلب عليه رجل اخر والله ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله إليه يقبل عيسى ويكسر الصليب هذا الذي تعظمونه وتسجدون له لا علاقه لي به لماذا تعظمونه اما يكفي كذبه بانكم نسبتم الى الله ولدا فتعظمون الصليب يكسر الصليب فلا تعظيم له ويقتل الخنزير وهو محرم في دين النصارى اصلا ومحرم في دين اليهود ومحرم في الإسلام أكل الخنزير وعدد من الديانات الأخرى تحرمه أيضاً الهندوسية والبوذية لما له من مضرة فعيسى عليه السلام لا يسمح بأكل الخنزير يقتل الخنزير ويضع الجزية التي كان المسلمون يأخذونها من النصارى في سبيل أن يبقى النصارى على دينهم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 في عهد عيسى عليه السلام يلبث أربعين سنة ثم يتوفاه الله تعالى ويصلي عليه المسلمون.